إ ن الحمد لله نحمده ونستعين 「私の名前は you فسبحان من هدى خلقه إ ل ى ما فيه كسب حسنات وتكفير السيئات ولما いいね。 و ن ا ه و ع ل ى على النيه ا ل ص ا ل ح ة ا ل ص ا د ق ة إ ذ ا صدرت م ن ا ء العبد ونباهم جل و ع ل ى أ ن ا ل ن ي ة ا ل ص ا د ق ة إ ذ ا خرجت من قلب العبد و ا خ ر ا ص ا ل ق ص د لله عز وجل قد يكون أ ح ي ا ن ا أ ب ل غ من العمل لأن النية ا ل ط ي ب عباد الله بفقدانه يكون الاعظم والخلل بل قادهم الى ما هو أ ث م ن و أ ع م ق و ا من ذلك و أ ج ل ه إلى ايها الصور المؤمنون لئن كان حجاج بيت الله الحرام في هذه ا ل أ ي ا م القليل سيغادرون الاوطان ويشرعون ب ا ل إ ح ر ا م فينبغي ع ل المنقطع عن ا ل م ص و ل الى ذلك البيت العظيم أ ن يحزن ويقلق ولمن تخلف عن اللحاق بهم ان يخاف ويبرق راى بعض الصالحين الحاج وقت فروجهم وهو عاجز عن اللحاق بهم فوقف يبكي وهو يقوى ضعفاه ثم انشا يقول فقلت دعوني واتباعي ل بل ا عمرٍ وربما ا ا أقام ح ومن كمن عمرٍ عباد الله سبق من صار في قلبه وهمته وذيته وعزه بعض السائرين ب بدنه فلا يرخص ا ل س ا ئ ر و ل ا ي أ سبقانه فرب عمل صغير تعظمه ا ل ن ي ة ورب عمل عظيم تصغره ا ل ن ي ة فليس ا ل ش أ ن عباد الله فيمن صار وهاجره او غ ا ن ب ب ل د ه و إ ن م ا ا ل ش أ ن فيمن قعد ب ب ل د ه وصار ب ي غلبه وهمته وعزبه حتى سبق الركب على حد قول القائل ويدا وتجيروا عباد الله اذا اردتم ان تشاركوا بالحجيج ثوابهم وابورهم وان ت س ا ح م و ه م في الجنه سكناهم وقصورهم فلنقتل جميعا ب ي الصحابه الابدان الذين كانوا ي أ ت و ن إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ ا لم يكن عندهم ف ض ل من ا ل أ م و ا ل ي أ ت و ن إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ويظهرون له حال ل ت م ه فقد ل لا ت أ ج ما م أ ح ذكر اهل العلم في التفسير ان هذه ا ل آ ي ه الكريمه نزلت بسبب قوم من فقراء المسلمين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعد الخروج الى غزوه كفوك فطلبوا منه أ ن ي ح م ل ه م فقال لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه فرجعوا وهم يبكون ح ز ن ا على ما يفوزهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قال بعض أ ه ل العلم عقبا فهذا البكاء هو بكاء الرجال بكوا على فضلهم في مواطن تراع فيها الدماء في سبيل الله وتغرس فيها رؤوس الرجال فتزال عن جواهرها ب ا ل ي و ك و أ م ا من ب ك على فقد حظه في الدنيا وشهواته ا ل ز ا ئ ل ة فهذا بكاء شفيع من بكاء ا ل ا ق ا ل والنساء الذين ي ك و ن على فقد حظوظهم ا ل د ن ي و ي ة وشهواتهم ا ل ع ا ج ل ة وقد خرج البخاري في الصحيح من حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن الفقراء جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أ ه ل الزهور من ا ل أ م و ا ل ب ا ل د ر ج ة العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه أحداً بعدكم وكنتم خ ي ر من كنتم بين ظهرتين الا من عمل مثله تسبحون وتكملون وتكبرون خلف كل صلاه ثلاثا وثلاثين وقوه رغبتهم في الخير وحرصهم على ما يفوتهم من اجر الاعمال التي قواؤها فضول الاموال وكانوا يتاسفون س و ن ك ن و ا ي ت على ما يتاثر عليهم الرجاء بمعنى الغبطة أبعي الصحابة أن الزفرة غ حيث ولهذا ا إخوانه ا من ص ح ا الأخياء ب ة أ ل الدخور و قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إ ل ا في ا ث ن ي ن رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله اناء الليل و ع ل ى أ ا ن ه ا ر ورجل اتاه الله ق ر آ ن فهو ي ق ر أ ه آ ن ا ء الليل وعلى لغير عن بيري عن بيري لما غ ي ر قادر الأخطارها بإرشاده عن بيع وذلك إلى يكون له عوضا وبدلا من الصحابة لما عجزوا و عن التصدق ب ا ل أ م و ا ل والحج والاعتمار بها س أ ل و النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون عوضا لهم وبدلا فكان أ ن ز ل ه النبي صلى الله عليه وسلم على أ م و ا ل يقدرون عليها وهي في متناول كل أ ح د أ ل ا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتحليل والتكبير وقد تخاطرت النصوص عباد الله في تفضيل الذكر على ص د ق ة في المال وغيرهم ن ا ل أ ع م ا ل فقد جاء في الحديث الذي رواه ا ل إ م ا م احمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أ ب ي الدرداء رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا انبهكم بخير أ ع م ا ل ك م و أ ز ك ا ء عند مليتكم و أ ر ف ع ه ا في درجاتكم وخير لكم من إ ن ف ا ق الذهب والفضه وخير لكم من أ ن تلقوا عدوكم ف ت ض ر ب و ع ن ا ق ه م و ي ض ر ب و عناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل وفي الحديث أيضا هذا منقبه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم غنيهم وفقيرهم لاستباقهم الخيرات وتنافس وتنافسهم من أ ج ل نيل الدرجات في الجنات العلا وذلك بهم الله تعالى عنهم فإنه لما نزل قوله فاستفقوا ونزل قوله وشارعوا الظن الله تعال لما نزل تعالى الخيرات عنهم فإنه بهم ربهم عبوا منفرهم رضي تعالى إلى السماوات وجنة العظمى كعر والأرض فهموا ان المراد بذلك أ ن يجتهد كل واحد منهم على أ ن يكون هو السامع على غيره إ ل ى هذه ا ل ح ر ا م ة و ا ل م س ا ر ع لبلوغ هذه ا ل د ر ج ة العاليه ة فكان أ ح د م يعمل عملا إلا ذلك صاحب وعن هو يعجز عنه أن خشي يكون ق وفي ح ذلك ا فليتنافس ه و المتنافسون ر اما ن ل ن ع ب ا قال ل ه عن ا ف س نحن عباد الله فقد ع ا ز ن ا ا ل أ م ر فصرنا نتنافس على هذه الدنيا الدنيه ا ا و ش ه وشهواتها ا ا الثانية ت ه و ا ل ث ا ن ي ة بل ن ت ب ا ه ا بالمظاهر و ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى ذيل الهاتف وصلى الله وسلم على النبي البشير الكبير اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم العلي الكبير الحمد لله رب العالمين و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين أ م ا فعله يا عباد الله اعلموا ان من فاته الحجه I didn't know. وهو قاعد في مسجد حيه لا ي د ع ب نفسه ولا صلى الفجر في جمعه و ق ع د في مكانه الذي صلى فيه إ ل ى حين طلوع الشمس بل هو في كل ع ا د مشى الى بيت الله عز وجل ل أ د ا ء صلاه م ك ت و ب ة فرضها الله تعالى عليه فقد جاء في الحديث الذي م ش ى إ ل ى صلاه م ك ت و ب ة في ج م ا ع ة كانت له ت ح ج ومن مشى في يصليها جماعة حتى وثبت عنه ايضا قال ب م ل ا و كما ن في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من المسجد غدا إلى المسجد إلى إلى الغليمة الرجل والتواب هذه مضيعها يقوده باردة وانظروا كم من فلا هو غ ا ل م في خروجه مع الحجاج السائرين ولا هو غ ا ل م في قعوده مع ا ل م د خ ل ف ي ن الذاكرين وما أ ر ا ه إ ل ا يصدق فيه ذلك المثل السائر لا في العير ولا في النفير إ خ و ا ن ي إ نحبس ت و ا عن الحج هذا العام إلى ج ه ا د ى جهاد النفوس ف إ ن ه جهاد أ ك ب ر و إ ن حرصتم على أ د ا ن ء النسخ فاريقوا على تخلفكم من الدموع ما فيصر ف إ ن ع ر ا ق ة الدماء ل ا ز م ة للمحسر و إ ي ا ك م أ ن تحرقوا رؤوس اديانكم بالذنوب ف إ ن الذنوب حالقه الدين وليست حالقه ا ل ش ع ب وقوموا لله عز وجل باستشعار ا ل ر ج ا ل والخوف مقام القيام في أ ر ج ا ء الخير والمشعر ومن كان منكم قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه ف الذنوب عن ر ح م ة الله ف إ ن ر ح م ة الله ويجمع قلبه على الاخلاص وان يجعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى فكم من قلم اغمرت من اجله ف ن س أ ل الله س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى أنه و ف ق حجاجنا إ ل ى أ ث ر هذا الرز العظيم و أ ن ل ا ترجعوا من تلك الديار إ ل ا و قد ف ع ي ت ذنوبهم و ر ج ع و ا الى اوطانهم كيوم ولدت ه م امهاتهم ه و ع ا والقادر ل ذلك ونشد و ما وسبحانه وتعالى بحمده. أشهد